حان هذا الليل هلال العباير حاط بوقت شديد المنع باير فابكي يا عيني سعد أبكي يا أخ يلد من بطن أمي ابكي اللي يقتسم مقسوم لا لخيال لم يغيب عبري بالدمع عيون حزينة وش ما فات الدمع ذا انتي تخزنينه كحلش الزمن في ربوع فات نادتنا بليه علمها قد كدر قلوب سليه كل مكتوب يجي في المحارث نصب المحزم مخايم لا رعاش الله ليت رخايم قدرة في غدر الليل واسمع العذراء تلوي بالنحايب عبرة متحدرة من خد شايب وامسمي فارق سمي يالله انت جعله ضيف لا مكاني وانت في حياته بالجناني فنك الرب الرحيم وانتهى بقبره من الجنات روضة والنبي له شافع يروى بحوضه في علو المنزل واجبر قلوب وذبتها يقينا فانتذاب بشر عباد صابرين فاستمع يا أبو وليد ما لنا في حكم ربي لاعتراضي كل مسلم بالذي مكتوب راضي فرصتك بجر ناظم وانت يا ناصر يزين الله باسه يالله ان تجعل من الصحة لباسا ويتماثل بالشفاء واسمعوا ما قول يطرأ في المصيبة هذه الدنيا وما فيها غريبها وتحزن كل بيت وإلى حب الله قوم يبتليهم والسكينة والرضا تغشى عليه عاظكم ربي بخير يا بيوت ولت المولى عناها